العين ترى وتميل العين ترى وتميل والقلب عاشق كل جميل العين ترى وتميل والقلب عاشق كل جميل يا اتحاد يداوي العلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل